اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضاليم آمين الله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غرب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 عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ما عمل ويزيدهم ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب